اللي هو ده كل عيش ثاني احنا حاولنا معاه يا عم كذا مره في في خد نفس نفس انا اللي هبص في السلام كلنا كده احنا ننزل لك من شغلي والقلب مشدود سلاحي في قلوبي والطلقي موجوده سد ودخل بحرب قرود ائزم حدودك قطر عبارود مش هنلي بخود وهمي مش غريف شكيت بغانمي مش شايفك بين النفاق مش عليكي صوت فوايا زميلك ضايع ويعتم عقلي و اكيد عارفنا Et fteriš wana miš muftari wala fanjari hawl kalam wahana sana fa'ali tsbas sutak asra min al-wasas wana miš muftari wala fanjari hawl kalam عارف نعمل نفسك مش سامع خنقتونا انتو تعبتونا مجبتو النا الكاف يا مرطونا مجبتلكم ليه فلا وصمونا تخسلوا الموقو عاوزي ترمونا وتنسونا وفي اول مشوار تبعونا فاكرنا هنسيبكم تخنونا لالابو دوقو مصوري والقلب مشغول سلاحكي الله خليل